صح هذا في الكره هذا في الكره هذا ما ادري راهي نتلا لا ان شاء الله نجيب لك هذيك لا لا لا هو ان شاء الله شايت. طريقه جديدة هذه فنون فنون الفطيه ان <تصفيق> شاء الله <تصفيق> والله احنا محتاجين لهذا الفنون لكي الانسان ما في <تصفيق> مع قالت الزواج والبيوت ما ما بقي محاضرة ثانية ما محاضره البيوع دارم نفس الكتاب اقول في الحصه هذه والحصه حول البيوع اما البيوع صراحة الله هذا الجزء ما في حقل هويا. ما في. خلاص إنه خير موجود بديء عن درس بديء. هذا كله سواد جد. كله سواد صورته هو ولا كده. وهذا. كذا. ا رفت ها هذول الأقلام لازم لهم نظارات. الله أقلام يعني وخاصة الأحمر ولكن ما في مشكلة. نظارات مثل نظارات حسين لا تظهر بشامة. شمع. البار إحنا. شفت شفت لي كويس منها. أمس كل حد. كلمة الضيوع. خواني وخواني. كلمة عربية المأخوذة باع يبيع باع يبيع باع ما أصله في اللغة العربية هل هي باع هل هي باع هلاكة في النبي أصل اللغة؟ بيع بيع أصله بيع نعم. بس تحرک الياد مع ما قبلها الانسف في اللغة العربية الفتحه مع الاله فصارت باع هي اصلها باعة باعة البيوع اصلها من باع يبيع باعة و البيع في اللغة العربية هو عندما اقول بيعت اخي مصطفى تفاحة ماذا يعني؟ مقابل ثمن يعني كمفهوم عرفي بيعته تفاحة ماذا فعلنا؟ بثمن ما فعلنا؟ مقابل. مقابل؟ احسن. آنها عطیت تفاح. او عطانی دنایی ذهابی. نعم. نعم. صحیح؟ هو تفاح. عطانی ثمان. اللغة كذلك هو مبادرة شيء بشيء. باللغة العربية عندما نقول باع أو يبيع هو مبادلة شيء بشيء. مبادلة ماذا يعني كلمة مبادلة؟ تقديم شيء. مطابل. على أن تعطيني مبادلة فيها نوع من المفاعل. في شيء فيها أسباب فيه فيه فعل دورات تشارك. أعطيني وتعطيك مبادلة. أقدم لي وتق. خدمة مقبّر. خدمة مقبّر. شمّا مبادلة. مبادله مبادله مبادله شيء بشيء والمعنى الاصطلاحي قريب من هذا من هذا جدا هو مبادله مال بمال بشروط مخصوصه مبادله مال بمال بشروط مخصوصه انه قريب جدا من المعنى اللغوي هنا بدايه يقضي نتكلم معكم بقضيه يعني دا اقتصاد داشت لشكو عماد اي دوله اخوان صح عماد اي دوله و دليل عماد اي دوله هو الاشاره النبويه في اوائل افعاله صلى الله عليه وسلم لو رجعنا الى كتب السيره أو التي بها تحقيق وتدقيق علمي. عندما تحدثوا عن ماذا فعل عن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة؟ كل مدينة منورة كما تعلمون كان بالدعوة من أهلها ولم يحتلها ولم يرغمهم على الإسلام. من دعوه إليها؟ عندما جاء إلى المدينة كانت كان قدوم المدينة هو بداية تأسيس الدولة صحيح؟, صحيح؟ بداية تأسيس الدولة بمؤسساتها هنا قالوا على ماذا فعل رسول الله أول ما وصل إلى المدينة؟ ما يعرف؟ أحسنت المؤخة بين المهاجرين والآصار أيضا ماذا فعل رسول الله أول ما وصل إلى المدينة؟ بناء بنا. بنا. بنا هذا المعروف يقولون أولويات وصول النبي إلى المدينة هو قضية المؤاقة وبناء المسجد وهذا أمر رمزي لها رمزيتها هذا هو الموجود في الكتب عموما إذا رجعت إلى التحقيق والتحقيق في ماذا فعل رسول الله أول ما دخل المدينة فعل شيء ثاني بالتزامن مع هذا هذا قل ما يذكر لك هذا كله كما يقال وما ينطق عن الهوى كله إشارات ورموزنا كمسلمين كل كتب السيرة تذكر ذلك أو أكثرها بعض الروايات وبعض الكتب وبعض الكتب السيرة تذكر أمر تضيف أمر ثالث وهو حصل بالتجاور والتزام مع قضية بناء بناء ورمز رمز البداية بناء مستوى رمز كبير المؤخر رمز كبير طب ما هو الرمز الثالث الكبير بين الاقتصاد في تذكرون لما رسول الله اراد ان يبني المسجد في المكان الذي باركت به ناقته سأل لمن هذه الارض فكانت الارض لمن يا مروه ابو yeah. But... الارض التي بنيت عليها المسجد تايمن منى صح اصحابها كان كانت جيدا كانت, كانت هي مربط التمر مربط التمر هو المكان الذي يجفف به التمر يقطف التمر حتى يحفظ الى الشتاء ماذا يفعلون به يفرشونه على الارض ويقلبونه حتى يصبح عجوه ينتقل من البلح إلى العجوه يصبح قاسي لمن هذا المربد قالوا لي ايتام. لأولاد فلانهم أيتام فجاء عمهم وقال يعني هو لله ورسوله فأذا رسول الله, صلى الله أن يأخذه إلا بثمنه فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فماذا فعل به الكل يقول المزيد المسجد هو حقيقة الذي فعل رسول الله أمره قسم الأرض إلى قسمين. مم. الأرض الذي اشترها ميربات ميربات والتمري الذي بنى عليه المسجد قسمه إلى قسمين. فقال رسول الله لهم هذا مسجدكم وهذا سوقكم. تبي لهذه الرواية ماذا مم. قال لهم؟ هذه قال لهم هذا قسمها قسمين هي قال هذا مسجدكم؟ إبادة. وهذا سوقكم قل ما تجدوها في الكتب ولكنها رواية ثابتة وقوية هذا مسجدكم وهذا سوقكم أي رمز هي رمز المسألة القيم والأفكار والدين بالتوازم مع الاقتصاد القوي وإلا كيف ستنهض المشاريع والأفكار الصحيحة نحن هنا نكون في أوهاء نكون في أوهاء أي دولة تحتاج إلى أمكانات ميزانية و و وخصص هذا المكان ليعمل به الصحابة يبيعون ويشربون مع بعضهم يتبادلون الاحتياجات البيع والشراء سبحان الله من طبيعة احتياجات البشر. قديما أول ما بدأ أول ما بدأ التعامل ما بين البشر بدأ بطريقة المبادلة حتى كانت المبادلة ليست م هي على طريقة مقايبة. عندي تفاح وعندك بطاطس مقايضة مقايضة كانوا يتبادلون بضائع مقابل ما في أموال أنه بحاجة طب أنا إذا كان عندي والله مئة دجاجة طب هل سأأكل بير طوال الوقت ولحم دجاجة لا أنا أحتاج إلى خضروات أحتاج إلى دواء أحتاج... فبدأوا بقية المقايضة تعطيني وأعطيني ثم تطور الأموال لما أصبح هناك هذا هذا شيء طبيعي هذا من تاريخ البشر ثم لما يعني كثر البشر وأصبح هناك دون ظهرت على الساحة تيارات اقتصادية تنظم المعاملات المالية والجيب والشراء ما بين البشر. التيارات أشهر تيارين ظهروا في القرن المعاصر هما من يعرف تيارات اقتصادية قطب العالم بالاقتصاد نظرية كذا ونظرية كذا ما هي؟ ما هم ما هما نظریتان اقتصادیتان اللتان صیترتار علی عام و ایا آم موجوده؟ رأس مالیه، رأس مالیه و بدنا فهم حتی ان الاسلام و موقع من هذه دی التي هي هی الان مسيطر علی اقتصادیات العالم کل، سواء اندویل عربیه وللا اسلامیه وللا غربیه، رأس مالیه طب طب ماذا يعني من يعرف ماذا يعني شي ماذا يعني, يعني نظام اقتصادي بمختصر نعم نظام اقتصادي شیوعی على ما تكون فكره في الاقتصاد انه كل شيء هو احسن الكل يشتري. طب من يمتلك؟ الدولة. دولة. أحسنت. فيكنت الشيوعية أو الاشتراكية تقول على تقوم على الفلسفة الآتية. الدولة تمتلك كل شيء، ثم توزع الدخل بالتساوي على الأفراد. مم. حتى لا يقع هناك قالوا طبقياً وظلم اجتماعي. مم. هذا يملك وهذا لا يملك. الدولة تمتلك كل شيء وتوزع بالتساوي مم. على الجميع. مم. المساكن الطعام الكذا. ولكن سبحان الله هذا التلمم مخالف الفطر الإنساني ففشل هو. وتلك الدول لم تحقق ازدهارا ولا تقدما بالعكس الجوع والاضطهاد الدكتاتورية تعمقت في بلاده جاء عندنا نظام بديل أو مقابل له نظام <تصفيق> رأسمالية ماذا تعني الرأسمالية ما هي فلسفة الاقتصاد في الرأسمالية على أي فكرة يقوم عند خاصتي الماسكيسة عندنا قريب يعني قد اقترفت من المعنى ما تفعلين رأس مالية أنت لكن احتكار الأموال عند عند أشخاص معينين يعني أمريكيين قرء نعم المصلحة ترى كلا عكس الاشتراكية الاشتراكية الدولة تملك وتوزع بالتساوي الرأسمالية لا يحق للأفراد م. أن يمتلكوا ما يشاءوا من أموال ولهم حصانة ولهم قصية ولهم تأثير ونفوذ اقتصادي وسياسي وعسك مثله يعني أصبح انتقلنا من الدولة إلى الفرد كان الظلم باسم الدولة صار ظلم باسم الأفراد العنص. الاسلام طيب كيف وسط الاسلام لا هذا ولا الاسلام اوج الشيوعيه والاشتراكية بالستينات كتب الشيخ مصطفى لأنه ناس, فتينات. ناس فتينات. كانوا خارجين من حروب ومن وسيطرت بعض الاشخاص على اقتصادات وكذا فظهرت فكره الاشتراكيه بالخمسينات الناس با قدم الشیخ مصطفى السباعه اشتراکیه الاسلام وانتقده العلماء على ذلك ولكن بین قضیه انه های اشتراکیه تدعونها انها مثالية هي رئست كذلك اشتراکیه اشتراکیه الاسلام اینه هو عنوان مشكل ولكن بین به وجهه نظر لانه كان اخی هم على ماذا يعزفون يعني الفكرة التي لا الفكرة التي يجتذبون بها الشعوب الشعوعيين شلون الشيوع بدوني ضد معسكر أمريكا كيف يجتذبون الناس هي قضية التساوي اعطاء الحقوق للجميع الضروريات حياة مؤمنة للجميع المساعدة الاجتماعية طب وجدنا الناس كلها زادت فقرا والفساد زاد فجاء الشيخ مصطفى و وبين لهم اذا اردتم ال... التأمین الاجتماعی و اردتم العمل الاجتماعی تعالوا انظروا ليه على بالاسلام، با الاسلام کتب لهم اشتراكیه الاسلام اشتراكیه الماركسیه اذا اردتم اذا كنتم ان هم خانوا يعزفون على هادي الفكرة لا يقلوا الالحاد وما الالحاد و... يعزفون على قضية المساواه بين الشعوب بالاقتصاد وكذا فقال لهم بالعكس انتم زدتم ال... ما بيّن كيف التضامن الاجتماعي في الاسلام إذن الاسلام الاسلام لا يسمح ولو للدولة ولو لرئيس الدولة ولو للملك لا يسمح له أن يكون هو الآمر الناهي باقتصاد الدولة ولا يسمح للأفراد أيضا أن يكونوا هم, إن هم بالاقتصاد الإسلام يسمح أن يمتلك الأفراد أو المؤسسات أو الجماعات ما يشاءون من ما طب هي الرأس مالية قال لا أو أول شيء كلام أنت يا أستاذ وهي عكس الكلام الثاني لا يسمح ويسمح هو وحقيقة هذا المنظور في الفلسفة الإسلامية قضية الاقتصاد الأصل الأصل أن كل إنسان يملك ما يكتسبه بالطرق المشروعة كل إنسان هو الأولى والأحق بما يكتسبه من ثروات ومن أموال هو الأحق لأنه هو الذي تعبه هو الذي عمله هو الذي اجتهد عكس الشيوعية هذا أصبح رأسمانية لا الإسلام يقول امتلك ما تشاء غير أنه للمجتمع حق في مالك صار قريب لنا يغازل الرؤيا ال والإسلام لا هو منهج فريد وحده امتلك ما تشاء ولكن للدولة وللمجتمع حق في مالك فنجد قضية الزكوات الصدقات الكفارات نجد قضية الفروض الكفاية نجد دنيا. كثير من القضايا التي تجعل للدولة في بعض الأحيان حق التدخل كل فقع الأبناء أموال الأغنية لاحظتم إذن في توازن بالإسلام لماذا الشيوعية فشلت لأن الإنسان أصبح يقول لماذا أنا أعمل خمسة عشر ساعة ومعاشي مئة يورو وفلان يعمل ساعتين ويأخذ مئة يورو إذن لا نعمل لماذا أدعب نفسي لا يوجد حايدا من التعب بينما برأس ماليا. كل كلما عملت كلما على السعد بالسعد 50 ما كل ما اخذ تصجير صار في ناس صار في انتاج بيننا هناك يقول لك لماذا اعمل فالمعامل خربات ما ما, ما اذا كان البيت الذي يسكنه هو كبيت ملايين الناس لا نستن يبني بيت اجمل ولا يمتلكنا ارض إلا مثله مثل الناس والله خمسه دنوم اعمل ماذا مهما تعب بالنهاية المؤدى واحد فشل الاقتصاد فشل المجتمع أنه وجد ما فيه مع أنه من فترة الإنسان حب التمنى وإنه لحب الخير إلى شئ يحب أن يرتقي بنفسه الإنسان يركب سيارة جميلة يشتري بي جميل يشتري. لأنه يتعب يريد أن يرى ثمر التعب الإسلام قال له أنت بحق والأولى باجتهادك وبعملك ولذلك قال رسول الله لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طبي نفس لأنه الحق به ما يحل لك أن تأخذها ولو كانت دولة انتبه حتى الدولة لا يحل لها أن تدخل به إدارة أموال الأفراد إلا بحالات مخصوصة جدا استملاك ما استملاك مصادراتها في الإسلام كله ممنوع إلا بحالات مخصوصة جدا جدا ونابرة معدل أن يرفض صاحب الحق ولمصلح عام إذن فلسفة الإسلام مختلفة عن اقتصاديات العالم القادم الآن نجد أن الدولة مسؤولة عن الأفراد والأفراد مسؤولين عن الدولة الدولة مسؤولة عن المجتمع والمجتمع كأفراد مسؤولين عن الدولة في تكامل في تكامل وذلك نجة قضية مثلا الأصل في الزكاة الاصل في الزكاه وخاصه زكاه الاعيان انها توضع في بيت مال المسلمين او في خزينه الدوله لان هي صاحبه المشاريع الكبرى تحتاج الى نفقات طبعا عندما تحدث عن تحدث عن حكومه شرعيه عن حاكم شرعي اختاره الشعب اختارهوا الناس بمواصفات المقبوله كقائد مو دكتاتورين وظلميين وحانين ومافيات يعني عندك ثقه ان تعطيهم زكاه لا الأصل أن يكون هناك مركزية حتى يقوم توزيع هذا لهذه أنا أمتلك كل ولكن أيضا جزء من مالي هو في خزينة الدولة للمستشفيات للتعليم في الدولة للمجتمع والمجتمع للدولة تكامل. عكسهم هون الأفراد يمتلكون الدولة ويسقطون حكومات ويرفعون حكومات الإسلام ما يوجد شيء بالشوعية لا أحد يمتلك شيء الدولة هي كل شيء الاقتصاد في الاقتصاد في الإسلام تقوم على قضية مهمة أنها تحمي كلا الطرفين سنرى ذلك جليا. تحمي البائع وتحمي المشتري ما عندنا قضية والله الشاطر يحصي يعني أصبح الآن قضية الاحتيال وأخذ أموال الناس ظلما أصبح هو من الذكاء ومن الشطارة ومن ال... لا ما فيه عندنا سنرى أن الضوابط والأحكام الموضوعة للبيوع في الإسلام هي قائمة على مسألتين حماية حقوق الأفراد وضمانة للبائع وللمشتري للبائع وللمشتري للتاجر وللفقير ولو كان تاجر ولو كان هو له حق أيضا أن يضعون هذا ماله. ما نريد أن نضمن له ماله. فتضمن حق البائع والمشتري. اثنين تقوم تقوم فقرة فكرة فكرة الاقتصاد في الإسلام على قضية الاقتصاد الثابت القوي ليس الوهمي. سنرى ذلك جلياً. الآن انهيارات الدول شو سببه يا أخواني؟ ما حصل مثلا بال2007 وقت فلاسة بنوك الأمريكية ما <تصفيق> سببه؟ <تصفيق> اقتصاد وهمي. اقتصاد وهمي يبيعونك أرقام الكتروني این؟ طب این ها رصد هذی الاموات؟ انهارت لما ایطان بدایت 2000 لما صارت النمور الاسيوی السبع عندما افلسات نام الناس في اندونيسيا وماليزيا و تايلاند استيقضوا صباحا 40% من قیمت العمله هبطت افلسوا اقتصاد وهمي أنا رأس مالي مئة مليون يورو أعمل بمئة مليار كيف أسدد للناس؟ هذا ديون وقروض وربا وتحايل وتأخير وتأجيل, وتأجيل و... نهار هذه على الحقيقة نهار السبب أن نظرية الاقتصاد التي يعمل بها كثير من الأفراد والجماعات والدول في العالم تقوم على اقتصاد الوهم ما في ما في شيء ثابت ما ما في ملكية حقيقية كلها أوهام كلها أوهونا. الإسلام بيرفض ذلك ولذلك نجد أنه في, في في في الاجتماع الاقتصادي الأخير في لندن حول المؤسسات الاقتصادية والنظريات الاقتصادية في العالم أثنو جدا التوصيات النهائية على قضية الفلسفة الإسلامية في الاقتصاد أنها من أكبر عوامل الاستقرار اقتصاديات الدول أنها تقوم على الأسر الثابتة، وذات نجد بعض الدول أدخلت نظام الاستثمار بدلاً نظام الربا لأن هي كدول تأثرت أيضاً قروض قروض قروض عدم القدرة على السداد أفلسات يفلس الشركة وحصلوا زكنتو شاطين طيب كلنا خسرنا أنت خسرت والدولة خسرت. ولذلك نظرية الاقتصاد في الإسلام تقوم على حماية كل الطرفين تقوم على فكرة الاقتصاد الحقيقي المتين وليس الوهمي لا يقبل بيع مجهول بيع فيه غرر بيع خيالي شرعا باطل لا يقبل فلسفة الاقتصاد في الإسلام تقوم إذن عندنا كنظام كظمانات ثلاثه البدائل هو بديل البيع بديل عن ماذا يا اخواني اذا قريبا. قلنا من فتره الانسان التملك الريبه الملك طفي عندنا للتملك وسائل مشروعه ووسائل غير مشروعه صحيح نعم احكام البيع والشراء والتملك في الاسلام هي من اي هي بديل لماذا هي بديل للوسائل المحرمه الممنوع قانونا وشرعا فلما كان من تكوين الفطري ان يحب التملك ان يحب الاكتساب أتاح وسائل لي وسائل كثيره للتمادي تمادي لانه عندي وسائل أخرى كما قلنا السرقة الاحتيال الاستيلاء النصب لا عندي وسائل مشروعي حق لي أتملت بها ما أشاء ولذلك هي فلسفة الإسلام للاقتصاد والبيع والشراء أنه ايضا بديل للرزق المشروع أنه بديل صحيح للرزق المشروع منع السرقة منع الاحتيال، منع الاستيلاء منع كذا ولكن أعطاك الإجارة والمضاربة وأعطاك البيع والشراء وأعطاك الاستئجار أعطت عقود كثيرة يمكن من خلالها تحصيل الأمور إذا هي ثلاث أشياء تتعلق بالترسل في الاقتصاد في الإسلام مشروعية البيع والشراء هل الاقتصاد الإسلام هو بيع والشراء فقط البنية. عندما قال الفقهاء أحكام البيوع عقود. يعني هل الاقتصاد البنية. الإسلام هو بيع فقط لا لا لماذا سمينا ماذا سماها العلماء أيضا تسمية ثانية لهذه الأحكام المالية ماذا سأسموها احكام البيوع تجد احكام مدرسة أحسن يقولون احكام المعاملات يوسعوها أكثر البيع هو بيع هو نوع من أنواع التعاملات المالية طب عندي استئجار وليس بيع عندي قرض هو ليس بيع عندي مضاربة هو ليس بيع ولكنهم عقود مالية إسلامية صحيح الاستئجار المضاربة، على... الشراكة، مبني على ما. الهبة، العقود، ما. التصرفات المالية. إذا لماذا سماه العلماء أحكام البيوع من باب التغليب، من باب الأكثر، أن أكثر تعاملات الناس تقوم على قضية، أنه حتى بقية العقود تقوم على قضية البيع والشراء، فكونه الأشيع والأكثر استخداما بين البشر. فقراء، ككبار كصغار كذا قضية البيع واشراء سميت من باب الاستخدام المالي الاكثر والاشع والاكثر تداولا بين الناس ليس من باب الحصر انه لا اذا وجدنا انواع العقود الموجودة بالفقه الإسلامي نجد انها عقود كثيرة رئيسة كلها بيع وشراء وانما هناك عقود ولكن من باب اطلاق البعض على الكل او على الاكثر شيوعا على, الـ على, الـ على, الـ على الجميع وليس امر لا يتعدى فاید نکته باستان عندما با احکامه لا يعني انما سندرسه بالفاق الاسلامی وفاق بيع وشيران اثنان که عقود اخرى کالشراكه و المضاربه والقرض والهبه و الرهن که ليست بيع وشيران من يذكر آيه او حديثا نبويا يدل على مشروعيه التعامل المالي والاقتصاد بين البشر أو البيع بين الناس وأحل الله البيع وحرم الربا واضحه جدا فاحل الله وحرم الربا الحديث سئل رسول الله اي كسب اطيب ما هو الحال قال يا رسول الله أي الكسب أطيب يعني أي الرزق لا قال عمل الرجل بيده، لا. يعني المال الذي تكسبه بيده كالزراعة والصناعة والبيع المبرور لا. ما هو البيع المبرور؟ الحلة. الحلة لا. المتوافق مع الشغل المبرور يعني المتوافق مع البالغ عن الشغل أي أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده والبيع المبرور. هاي دليل سنة. حديث الله من هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين. التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين. باستید میشه باید آمانی تشیر الى قلیل باع های صورت مطففین نعم ویلو لدي المطففین نعم تشیر الى الاستخدام الخاطئ دیل قضیه البيع و الشراء حتی تجری عملیه البيع و الشراء بين البشر خیل نحکی بشكل طبيعی عرفی نشتری سیاره حتی حتی تحصول بیع ماذا ينبغي ينبغی يتوفر من شروط أشياء مقومات يعني أركان عقد نحكي على الأركان أنا شروط أمر ثان البائع الرقم قلنا هو جزء من مم. ماهية الشيء ولا يصح إلا به. لا, لا نتخيل أحسن. الآن سنشتري سيارة ربا. أنا ويوسف ما الذي ينبغي أن يتوفر حتى يجري العقد؟ رضا بده يكون في بائع ومشتري نعم. أيضا. المشترى. المشترى يعني البضاعة بده يكون في بضاعة. متفق على ثمن. بده يكون في مقابل البضاعة شو لازم أنا أدفع ثمن ما. ولازم شو كمان؟ الرضا. الرضا الرضا هو شيء خفي. لازم يكون في صيغة أو كلام للتفاهم بدنا كلام. مواصفات كم تريد أريد كذا بعته اشتريته. إذا الأركان هي أركان. يعني منطقية، طبيعية يعني حتى إذا تحقق هذا فإن هناك أشياء التي تكون موجودة، نريد عقيدة، نريد بضاعة أو بضاعة أو خلينا أن نسميها إنسان ايما ماذا? الصيرة. الصيرة. اذا البيع كما قلنا هو مبادلة شيء بشيء لغة مبادلة شيء بشيء, بشيء. مبادلة العاقدين ما أحد منكم سأل سألنا يا أستاذ قلت مبادلة مال بمال بشروط مخصوصة طب ما هو المال في الإسلام ما سألنا هذا السؤال لو قال لك أحدهم يا أخي مصطفى أو أخي محمد ما هو المال في الإسلام ما هو الشيء الذي يعتبر مال في الإسلام ما هو المال في الإسلام هل مسأل أوراق النقدية هو المال في الإسلام؟ لا،, لا زهر، زهر الفضاء الأرض يصعب كل ما أملك هو عوض وتسمل كيف أخي؟ هو عوض وتسمل لك طب ما هو؟ ما هو؟ ما اختلفنا، أريد أن تفسير لغوي، ما هو؟ كل ما يمتلكه المال، ما هو المال في الإسلام؟ عندما أقول مال رزق. يعني رزق. شيء يمكن تهو قيمة يعني رزق, رزق. مال يمكن أن هذا المال يمكن أن يباع ويمكن أن يشترى يمكن أن يقوم بضاع يمكن أن يكون, أن يكون سمع مال ما هو المال في الإسلام؟ ما هو العونة النقدية التي انت في العربية سوما كانت ذهبية وفدية و... ما يتدخر ويوضع في الجبال ما يبعو في الجبال في الجيب الجي عبري في هذا التعبير في الجيرار في الجيرار وفي الكيس وفي في بورتيت الشفنان يوضع <تصفيق> لا لا سنة ديك المسلمين ما من يرى رأيي أنه الشائع بالمال أنه هو السضة أو النقود الحالية <سجده> يعني هذا المسجد هو لإنقاذ الذهب والفضاء هو الذهب والفضاء قديم الوهمية الوهمية هل يوجد شيء لك أن يكون مال غير هذا؟ ملكية ملكية كيف؟ تبادل كيف العقارات نشوف؟ العقارات. اتركوا اختي حقا كيف يكون اختي العقارات؟ كيف؟ كيف؟ كم فلات نحن نقول مال؟ هذا من المال يعني مال له نقول ما مال له يعني ما عنده من متاع سواء كان ااا داو ذهب أو كان عقار أو كان سيارات كلهم كيف شرحنا كيف يمكن أن تكون السيارة مال؟ إنه قابل للتبادل قابل للتبادل الثمن هو يسوي مال لا قيمة قيمتها لا دور الثمن قيمتها تساوي مالش اه حقيقة الأخوة يجوا في الإسلام كلمة مال لا يقصد به الذهب والفضة مال كل شيء له قيمه شرعا مم. كل شيء له قيمه كل شيء له قيمه شرعا مثال كما بعضكم اقترب من الكلام انا يمكن ان اشتري السياره بدفع يورو يمكن اعطيك سياره مقابل سياره طب هل السيارة هذه مال وفي هذا القلم وتعطيني هذا القلم. هذه عين محب. هذا عين عين مقابل عين ممكن نقسم عني. ممكن نقسم المال صحيح مدائما تدفع عن تنقود في بعض أحيان تقول الله عندي مم. هذه الحقيبة عجبتني حقيبتك هل تبادلون تبادلين مم. هذا بيه مم. دفعت عين مقابل عين فليس دائما المال هو شيء نقدي يعني ذهب وفضة أو نقود معاصر مم. جمهور العلماء يرون أن أموال في الإسلام هي هذه: الذهب والفضة، <تصفيق> العيان، المنافع، الأعمال. لازم نوسع مداركنا لازم نفهم أكثر كيف ينظر الإسلام إلى قضية الاقتصاد لا بالعكس هذه نظرة عميقة جدا وتيسر وتوسع مفهوم الاقتصاد الذهب والفضة والنقود وهو الشائع والمعروف لا. الأعيان ما هي الأعيان أشياء العينية قلم مقابل قلم، سيارة مقابل بيت مقابل بيت أرض مقابل أرض هي بضاعة وهي ثمن، عطيتك تعطيني أعجبتني أرضك قال هي للبيع قال والله ما عندي مال تأخذ مقابل سيارة قال أخذ سيارة مم. أنا بحاجة السيارة تبدل هذا بيع بيع ولكن الثمن به أعيان مم. مم. وليس نقول مم. مم. فهو ما كل شيء له قيمة يمكن أن يكون مال كل شيء له قيمة شرعا هل النجاسات لها قيمة شرعا مم. الخنزير له قيمة شرعا لا يقول له قيمة شرعاً انتبهنا؟ اعم شرع. احتي بالإبل وحفظنا أي شيء له قيمة شرعاً يمكن أن يكون مال يمكن أن يكون بضع ويمكن أن يكون ثمن بنفس الوقت إبل كيف إبل يعني إنسان طبعاً شرعاً إبا يعني أنه تخطي قيمة يعني أنه تخطي قيمة تعطي دراجة وعطيك إبل كنت فاهم أن الإبل نستطيع نبيعها يعني شرعن. الخزير التي نستطيع نبيعها لا، الخزير ليتخل في إبل ولكن شرعه ليس هو من صار ليس له أوكي مشرع لأنه نجس نجس النجاسات خمر ليس ليس مال خمر اللع... النجاسات ليس في مال المحرمات نقول يعني أشياء مع معتا غير ما هي فيها شرع. أشكال شرعية محرمة مشروعة المنافع مثل ماذا المنافع منفع أنا عندما أستأجر منك بيتك أو سيارتك ماذا ماذا أشتري منك هل أشتري عين ها از همینه مانفعه، ها حق استخدام هذي السياره شهر مقابل خمسمائه ایورو مانفعه امه عندما اساجر منك بيتك لسنه اعطيك عشر الاف ایورو مقابل ان استخدم، ان استفيد، ان اسكنه، ها منفعه، اسكنه منفعه لما امتلك انا البيت، وانما امتلقت الانتفاع، الاستخدام بهذا البيت، فهو منفعه في بعض احيان تقولنه، والله انا يعني مش مطلّل كمبيوتر، اسمع معي ما معي سمنة. مطلّل كمبيوتر ما معي سمنة. أقول الله أنا مطلّل سيارة. ما يقولك أن أعطيك كمبيوتري وتعطيني سيارتك لشهرين. عين مقابل منفعة. اشترى الكمبيوتر بمنفعة. أبيعك كمبيوتري مقابل أن تعطيني سيارتك لشهرين. فالثمن شو كان الثمن؟ كمبيوتر لمدة مدة معينة منفع. البضاعة كمبيوتر، حاسوب باللغة العربية. البضاعة حاسوب. الثمن، هو نقود. هل هو أعيان. لا. لا هو. منفع. مؤازر ممكن. لكن نا كثير ناس يفعلونها. تعطيني سيارة مقابل تأخذ هذا البيت لخمس سنوات أجره. يقول له نعم عشرة آلاف خمسين ألف قدر السيارة. تزيد مغايره عندك سنوات في قال خذ البيت خمس سنوات اخذ عن مقابل منفعه بالإيجار عكس مفعة مقابل مال بعتوا المفعة مقابل نقود تابعنا الأعمال ماذا أعمال الأعمال خدمة مقابل فيها دليل أحنا بالقرآن أحنا. هذه جميل نوع مقا... في زواج ماذا قال له المهر ينبغي أن يكون <تصفيق> شيء ممتن شيء. قال إني كيحط. أريد أن أنتحك أحد <تصفيق> <تصفيق> بناتي هاتين على أن تأجرني ثمانية. يعني تأجرني أن تعمل عندي أن تأجرني أن تعمل عندي أن تعمل عندي ثماني سنوات. <تصفيق> الغض العمل ما هو العمل <تصفيق> <هل> هو عين <تصفيق> هل هو نقود <تصفيق> هو عمل. فجعلت المهرى. فجعل المهرة فجعل المهرة مقابل جهد. و عمل. لو قال لهو اللهی آنها یعنی آنها به انتقل و ایلا مندرسه. سلام. الله. آنها به حاجت انتقل بیها ایلا جامعه ایلا کلا. سوالا ما معي سه سه میشه یعنی انتقل صاحب المطعم. أعمل عندي شهر الصحون وأنا أعمل عندي شهر واخذ الدراجة التي عندي ممكن بسأو في ناس بيفعلونها مثلần... ما عندي ما أعمل عنده مثل هذا الذي يدخل إلى المطعم يقول يأكل يأكل اسمه يقول لهم أين المطبخ ما معه مال يلا تعالوا نحنا به ان كذلك morally terminar چی للمکرب در حال مقابل خیلی زیادی کن Beeb�ی ب�적 چی little مقابل شام ما بايدك تر... محفوظ هذه محفوظ سخيه هذا سخيه سخيه لو عطى قالوا واحد المغربيه الدكتور قالوا عطى له واحد الدرجه الناريه لا عطاه في المغرب كله الله الله هذه كلها في الإسلام العمل مال جهدي مقابل مال جهدي مقابل والله انا فقير وما عندي اطعام قل اطعامك ثلاث واجبات بليوم مقابل انت عمل عندي بناس هاته در مزاقین مزاقین انا و مقابل ان اعمل عندك مسلا من خمس ساعات بليوم نقول انا من القدس تعالیل الحقر عندي عمل في البستر مقابل ان يعطيه شئ من الخضروات والفواكه و سبحان الله قدم جوده مقابل الطعام مقابل العنج ثمن الطعام وعملو الله <تضح> الله طران لا ليس ما هذه في الاسلام اول كنتوا تعرفون هذا لا لا والله جديد يا اخي وخاصة لأنه شائع هذا نعم شائع هذا العين نوعا أما نوع المنافع والامال هذا عند جمهورنا الحنفية تشجدوا بقضية ما هو المال فيرون أن المال هو الأداة والفد والأعيان فقط الجمهور قالوا لا إني أريد أن أمتيحك إحدى ابنتين هاتين فجمهورنا يرون لا كل ما له قيمة شرعان ثوان سواء كان مادي أو معنوي يمكن أن يكون مال وهذا بالعرف نجده بالفعل رأي الجمهور أقوى وأيسر الحنفية قالوا لا كلمة مال كيف أخي يعني أصل كلمة مال يعني ما يميله إنه الأمفس أو نعم ما يميله ما يميل ما يميل يلامفس ما يميله الحنفية قالوا الأموال يدخل الذهب والفضة والعيال لا أبوال <في> أبوال <تصفيق> <عيال>. <تصفيق> يدخلوا المناخ لا يرون أن المنافع أموال جهور العلم قالوا لا هي أموالك نعم. إذن هذا خلصت. هذه الأركان العاقدة أهم شيء البائع والمشتري ماذا يشترط بالعاقدين الذي سيبيع ويشتري ماذا يشترط به بالغان <تصفيق> أيضا أن يملك أن يملك شيء العاق المشتري البائع يكون المالك من البضاعة مالك البضاعة ما البقى بس يعني سمصار. سمصار الآن ليكون تصرفي صحيحا صحيح أنا م. أنا كشخص ما أحب أنك بضاع تبين كشخص أنا حتى يكون تصرفي في صحيح في البيع والشراء ماذا مغير يوفر أبي العبد <تس People> العقل يكون العقل صحيح ايضا ماذا يشترط بك شخص العقل حتى اعرف ماذا ايضا ماذا يكون بالغه في في عن ملكيات عبد لاحظنا ما احنا ميزنا النرمال الماضي ما بين العقل والرشد رش وعمره لا لا لا, لا, لا أنا تخلطوا شرحتها وكتبتها لكم التمييز العقل والرشد يتعلق بالمعاملات لا يشترط فيه البلوغ يشترط كيش طايشط العقل المعتم. عند الجميع مم. تا برو با. تو کولی تو لگ کولی مکبر ولی تا خرج زد لیت میخرج زد. فرتی عند المالكية والحنفية يكفي أن يكون مميزاً أي واعيا لما يفعل. يعرف ماذا يفعل. الحنفية والمالكية يرون أنه يشترط في الإنسان الذي يباشر البيع والشراء أن يكون عاقلا مميزا. والتميز كما قلنا سنو الوسطي بالسابعة تقريبا. فإذا وجدنا هذا الصغير يجيد البيع والشراء وهو دون البلوغ يمكن أن نقبل تصرفات مالية. عند أحمد الشافعية و أحمد عند الحنابلة لا يقبل في أن يكون كده. بالغاً قال هذا خطير في تنازل م. عن أملاك لا نتحدث نحن م. عن بيع قلم ولا قد ياخي يبيع أرض أرض حق 10 مليون يورو م. كيف نسمح لولد عمره 10 سنوات آه. يبيع أرض 10 مليون يورو؟ والله حرام مشكلة, مشكلة. مشكلة. سي... سي... سيورطوه ولكن كلام الحنفية كلام الحمدية والمالكيه كان كلام دقيق <تصفيق> قالوا ليس أي مميز وليس أي تصرف <تصفيق> قالوا المميز بيكون مجرّب يعني والده تاجر وهو ينزل <تصفيق> مع والده ويعمل مع والده في المتجر منذ أن كان عنده خمس سنوات تجربة <تصفيق> خبرة لما سنوات صار أحسن إنسان عمره ثلاثين سنة لا, <تصفيق> لا يعرف البيع لأنه هو حياته في في المتجر أصبح <تصفيق> مهد <تصفيق> قالوا المميز المجرب يعني يؤتمن أن يبيع ويشتري لا يستطيع أن يأتي إنسان ويضحك عليه أو أن يأخذ منه من غير أن يعطيه فقالوا المميز بشرط أن يكون هذا المميز ماذا؟ مجرب يعني عنده خبرة عن ويضحك عليه الناس نقول عندما قلنا مميز يعني مميز في قضايا البيع والشراب تجربة. عنده من الخبرة والتجربة لأنه يعمل مع والديه يعمل في شركة خبر اتجار فلاسفا نحن عندنا في الشام يدربونها يدربونها من الصغران دراسة مع عمل دراسة مع عمل م. تكون م. في المدرسة وبعض الوضع تنزل إلى محل م. والدك أو م. إلى متجر أو إلى مصنع والدك م. م. فتجده طبيب ونجار جميل. تجده مهندس وبلار أبغل. حرف. يكتسب حتى يوفق على نفسه أثناء دراسته. مهنة. بالطبع لا لا يستطيع إكمال دراسته. من أين يعيش المستغرب؟ وخاصة المهنة ال. شريفة. المهن ذات القيمة. التي تورثها العوائل مثل صناعة النسيج، صناعة الحرير، تقليدي. صناعة الذهب. هذه الحرف التي لها قيمة تورثها العوائل فحتبقى أيضا هذه المهنة في العائلة. الكل يعمل بها منذ أن يكون ويعملون بها من باب التسليه لا, لا يلزمونهم أعمال شاقة فقط اكساب منه يعني هو ينزل يعني هو ويخسر عليه أكثر ما يفيده أكل و... وتسالي ولعب ومن <تصفيق> باب أن يعيش الجو الجدي يملأ له وقته بشيء مفيد يعلمه الحديث لها قلمة تربوية إخوان بدل أن يبقى في الشارع يتعلم المخدرات ويتعلم القمار ويتعلم إذاء الناس ويدرس في متجر والده وفي معمله يعيش جو الجد جو الرجال بشغف ووقت برقابه هذا الجو على اخلاقه على دينه على ثلاث الباب في الصيف يوميا في الشتاء اثناء الدراسة أيام. ليس حسب وقت. حسب وقت. أنا في أوروبا يعملون له ولأولاد الصغار كذا في المدرسة. مم. مم. هناك عندنا هذه ثقافة ترببي. شعبية وهي ترببي. جيدة. ترببي. جيدة. مم. يخرج ولد يحب العمل، يخرج ولد عنده مهنة يبقى عالٍ على الناس مم. وعلى المجتمع لديه مهنة. حتى يعلم أنه في الحياة. نعم. الحياة جد مم. أن أن جلب المال يحتاج إلى جهد وإلى تعب. مقابل. لا يطلب من أهله وأولاده و... ووالديه طلبات خيالية لأنه يرى المال يأتي بسهولة لا يرى أن, يرى أن المال يأتي عن تعب. يقدر قيمتها، النتائم فيها, فيه فيها بعض تربوي فيها بعض تربوي جميل جدا ولذلك المالية والحنفية قالوا إذا رأينا هذا الصغير ولديه خبرة يسمح ثم قال لنا أن الذي يقوم به الصغير من تصرفات مالية واحد من ثلاث أشياء القضايا المالية والتعامل واحد من ثلاث أشياء تصرفات كلها خير له مثل جده يحبه كثيرا قال له والله أنا دائما تكرموني وتعيدوني وتخديموني خذ هاي ألف يورو هدية لك. جميل. هذا هذا ما هذا تصرف مالي هو سيمتلك شيء الآن هل يحق له أن يقبل هذه الهدية وهذه الهبة؟ قال نعم هذا تصرف مالي. قال التصرفات التي هي خير له هي صحيحة في الاتفاق كيف؟ صحيحة. آه صحيح. ولو كان صغير ولكنها صحيحة لماذا؟ لا تعود عليه بالضرر لا تعود عليه بالخير هو قبل هبا قبل هدية فجاءه مال لم يدفع مال تصرفات ثانية هي شر محر يعني شر مالي ليس شر شرعي يعني فيها عطاء مال كأن يقوم مثلا هو بإهداء غيره طب هو أنفق من مالي هذا, هذا أنقص من مالي هذا فيه شر له يعني شر مالي ليس شر يعني خُلقي له منفعه خالصه له لانه جاءه مال الان هو يريد ان ان يعطي هذا لا يجوز الاشكال هو قضايا البيع والشراء التي تحتمل الربح وتتحمل الخساره هنا الذي قال يشترط او لا يشترط اما بالحالتين الاوليتين من كل متفق على انه يجوز او لا يجوز, ولا يجوز يجوز ما فيه خير تام له وما فيه شر له لا يجوز الإشكال هو بقضية البيع والشراء لأن البيع والشراء يحتاج قليل من خبرة حتى تكسب لا تخسر فالخلاف يدور حول هذه الشراءة التمييز أو البلوء هو في قضية الأشياء المحتملة لا هي بير المح ولا هي شر المح هي محتملة ربح وخسارة هي قضية البيع والشراء كنا قالوا الملكية والحنكة لا مانع أن يتصرف الصبي المميز ما دام مجرّب ويحق لوليه أن يقول أنا أسمح له بالبيع والشراء ولكن في القضايا الكبيرة مثلاً كأن لا بد من مواقفته النهائية. بشرط يعني يشتري عقار وصل. نعم. ولا يعرف العقار مثلاً. فقال يمكن بالقضايا الحنكة والملكية قال يمكن أن يسمح له بشكل مطلق بالقضايا. الصغيرة ولكن بالقضايا الكبيرة <تصفيق> لا بد من أحد إذن من ولي ملحب وسط بين السماح المطلق وما بين فالقضايا البسيطة يسمح له أن يتصرف بها قضايا الكبيرة عقارات سيارات تنازلات قال لا بد فيها من أن نستشير من هو أعقل وأكبر منه فلا بد من الرجوع وليه المسؤول عنه قد يكون والده قد يكون امه قد تكون عمه، قد يكون القاضي عنه <تصفيق> لماذا لان الاقتصاد الاسلامي يقوم على فكرة العدل أما تضحك على طفل صغير ارض ثمنها مليون خذ حق حتى تبقى النفوس سليمة. لا يؤدي البيع والشراء إلى النزاع والشقاق والقرن، لأنه هذا بالنهاية هو البيع والشراء هو تبادل المصالح بيننا كبشر، كل منا يحقق ما يريده، ما ينبغي أن يؤدي ذلك إلى الشقاق والخلاف والفسوم والحب. بالقصد نبيع ونشتري مع المحب، نبيع ونشتري مع الرضا، وإلا يقولون إذا هكذا فصل العلماء بقضية العاقدين الثمن البضاعة الثمن والبضاعة لأنه ما يمكن أن يكون ثمن يمكن أن يكون بضاعة ويمكن أن يكون بضاعاً يمكن أن يكون ثمن هو مال في النهاية صحيح؟ أعتقدنا في قضية بلوغ التميز والعقل يعني هناك يوجد اختلاف في القضية. يوجد اختلاف بين الفقهاء بلوغ أنا. وتمييز وعقل العقل والتمييز عند المالكية والحنفية أنا في المالكية أنا. والعقل والبلوغ عند الشافعية والحمالية <تصفيق> هل من سؤال إلى الآن؟ هل من سؤال إلى الآن؟ قضية ما سيكون العقد عليه البضاع يعني البضائع البضائع أو الثمن قد يكون هو بضاعة بضاعة قد تكون ثمن و بضاعة قد تكون بضاعة للبيع ما سيُعَقَّدُ عليه أو المعقود عليه ثمن البيع. المعقود على اي ما ستجري عليه الصفقه ماذا يشترط به قال والله أنا بعته بعشره بطات تطير في السماء مجازفه ما شاء الله تملكه بعته هو كيلو سمك سردين في البحر في البحر <تصفيق> <تصفيق> في الاطلسي نعم <تصفيق> انا تملكه تملك تملكه, تملكه. <تصفيق> باعه عشرة كيلو متر مربع على سطح القمر صحيح؟ صحيح عشرة كيلو متر مربع أي على سطح المريخ حتى يربي الفضائيين هناك، مخلوقات الفضائيين قموصيناها هل يجوز أمسال هل يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لا من كيلو تملكه باعه شقة شقة منموس ومحسوس شفة في المشروع الذي سيظهر بعد عشر سنوات. بعه على الن على ال. على المشروع. هذا ما يتعلق بالبضاعة فقالوا يشترط فيها أن تكون موجودا متقوما موجودا متقوما مملوكا مقدوراً على تسليمه شيء منطقي لأنه كما قلنا نظرية الاقتصاد في الإسلام تقوم على الاستقرار والثبات وليس على الوهم لأنه بيع الناس أوهام انظروا إلى هذه الشروط هل تحقق هذه ال النظرية؟ موجود الاقتصاد حقيقي ثابت قوي وليس وهم كاذب انظروا مقدر موجود المقوى متقوّم. الوجود إذا أول شيء ماذا؟ وجود. موجود. موجودة. نقول موجود. أيضاً متقوّم. مملوك. مقدور على تسليمه أربعة. مقدور على. مقدور على تسليمه على تصميم. ماذا تعني كل عبارة من هذه العبارات؟ من يشرح لنا واحدة؟ يختار واحدة ويشرحها. هذا المصطلحات أربعة. من يختار واحدة ويشرحها مرت معه هو درس اقتصاد، وهو درس. عندما نقول أن يكون الشيء الذي ستجري عليه الصفقة مم. مم. أو العقد لا موجود، ماذا يعني موجود؟ إيه من يراه بالعين، محسوس وملموس. فلسفة. ما ما موجود. باید موجود باعه و يحب الخيل العربي الاصیل باعه الفرس او المهر الصغير في بطن امه. قال المهر الذي سدرده هذه الفرس العربي الاصیل وارده انا بيعه في بطن اومه تشتري؟ تشتري؟ الان سأبيعك ايام عشت آلاف يورو اذا ولد نحرم البيع حديث إمام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة عشر ألف يورو أنا الآن أريد مشتري. متعون ذلك. متعون ذلك. ذلك. أبير لك محصول ثمر ثمر. أشجاري من, من الزيتون, النخل. الزيتون من النخل من المانجا من المعكرونة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نخلة معكرونة <تصفيق> آبیعه که در مدت تاس سال‌های قدمه طرف هم موجود المنگه و تفاح و سیتون انتظار حدتی وجود الان که أشتري المهر الذي في بطني الفرس الذي عندها يعرف هذه الفرس هي فرس لها تصنيف عالمي ثمن المهر الذي في بطنها يزيد عن مئتي ألف يورو فمن الآن هو يريد أن يضمن أن هذا الفرس سيقول له ليس لغيره يشتغل هذا العقول كثير موجود قضية البيع الاستماع قضية بيع المحاصيل يقول له ما يخرج معك من سمك من المحيط أنا أشتريه بألف يورو اليوم في الغيب ربما يخرج معه خمسمائة كيلو، وما يخرج كيلو بألغار تخفعك ألف <تصفيق> <تصفيق> تقول أنا شرية أنا أدفع الفيور بكامل رضاك تدفع بكامل رضاك ولكن بعد أن تدفع الفيور وتجد أن أعطاك كيلو سمك في قلقة ربما ستنظر إليك في حقد في كرة خدع هذا لا نريده في الإسلام الإسلام يمزج ما بين العقيدة والأخلاق والتعاملات المالية المحبة والنصح والرضا مع البيع والشراء لا. نحن عندنا أهداف أخلاقية من البيع والشراء أنا, دفعت, بكام... أنا دفعت بكامل إرادتك ولكن عندما تجد أن هذا المهر ذو نوعية سيئة أو معاء ستجد أن التي دفعتها على أنه مهر عربي أصيل ویز به اعمر ویز به احد قدمیه مشلوله لا يمشی ستقول انت سترخل بطرومه ومشاكل تبیره انت تريد الشرع فوق الجميع الشرع يريض ان يضمن لك حقك وحق الظرف الآخر لا نريد الأوهام اذا موجود اجو حقيقی وليس فلا ينعقل البيع على المعدوم مثل كما قلنا ثمار الأشجار غير المجروعة الحيوانات في بطن أمها متقوم ماذا يعني متقوم؟ أن يكون مالا متقوما أن يقول له قيمة شرعة متقوم له قيمة شرعة يعني له قيمة معتبرة محترة شرعا الخنزير لا، الخمر لا، النجاسات لا لأنه <تصفيق> والله يشترى طون من الجيلاتين وتميل <تصفيق> <صح>؟ إليه <الآن يفعل. تصفيق> التباع وطجارة الجيلاتين تدخل في كثير من الصناعات الغذاء الآن والله اشترى طون جيلاتين من بلجيكا وصدره إلى سوريا طب يجوز؟ <تصفيق> لا <سؤال؟ تصفيق> <ده> يجوز سؤال لا يجوز هل هذا مال يمكن هل هو شيء يمكن أن يكون بغاعة؟ شرط في بضع أن تكون قيمة شرعية شرعية, شرعية. الذي يجوز أن تتبادله مع غيرك من الأموال ينبغي أن يكون له قيمة معتبر شرع والله كما قلنا اشترى عشرة من الخبر ليجحنها إلى الزولة الماء سعودية أن يكون له قيمة شرعة فليست البيتة وليست الدم وليس وليست الانسان الحر والله اشترى خمسة نساء كعبيد كما يفعل الآن هل يجوز هل هذا لا هذا هذا ماشروعه؟ لا ليس بضعش هذا إنسان حر مم. العبودية انتهت جهد. فلا يجوز فلا هذا. ثم تفعل الإمارات الآن جيري. في الإمارات حتى الآن. أصبح الجوال. أن يكون مملوكا شيء طبيعي كيف أتصرف؟ قال رسول الله: ولا تبع ما ليس عندك. شمسا. ولا تبع ما ليس عندك المعدوم. مال مملوك و لا تبیع ما ليس عنده مولو مملوك كيف ابيعه مثل ماذا؟ صم صحبا کما قلناه الطير في الهواء الهواء ال ال ال ال الاحشار الطبية الموجودة في الجبال هذه الجميع ما نیأخذها هي له كيف تبيعوني اياها؟ هي جبال خلقها الله للجميع قال اذهب و بیعدك الكستناء الموجوده في جبال الارد اذهب أو بيع تكل هوا؟ يا أخي هذا مش الكستناء الموضع الكستناء. لا. كستناء. شاتين شاتين شاتين شاتين. ما هو الكستناء؟ بالعرقية. ما شاء الكستناء؟ لا لا تشبين بللود؟ هاي الأذية. أه تشبه بللود؟ الأذية وغريزة. الكستناء. تشبه البلوط يسمعون منها حلوة وهي تشوء على أه أه أه هي... هذه منطقوس الشتاء الجميلة. على الفحم. الفحم. لا. هذه نص... منطقوس الشتاء الجميلة. أنت... ما هنا؟ أنا حتى نستخدم لون يقول اللون الكستنائي. صند. أنتم ما تقولوا؟ أنا أقوله نعم. نعم. ما تقولوا لون كستنائي؟ نحن نقول لون الشحاذ المغربي الأكثر لون كستنائي. الله يهنا وراك. هذا مغذي آه. جدا ومفيد. نعم. نعم مفيد جداً. مم. ولكن تذبل الموجود في الأسواق الآن أكثر هو صيني. نعم جدا بسيط جداً. لا لديد ولا ولا يق تقشر. جو جودة. في نوع الذي لونه بني غامق، بني على أسود ومفلطح هذا ليس ال الصيني الصيني أتى كروي. الصيني يأتي كروي وقاعته من الأسفل كبيرة. كعب الحصان يسموه. إيه. بينما الـ الـ الكستناء ال الإيطالية أو التركية الطيبة أو تأتي مفتوحة هكذا ليست مدور وإنما هكذا. مخرب. ولونها أقرب إلى السواد يعني هو. ك هذا مع شو؟ بني محروق يسمى بني محروق. لق عندما تشوى تطلع. خلصني تارجل. هلا الله. <تصفيق> الأكل هو والشرب هو. إذن بعه الكستناء الموجود في جبال الأردن هل يجوز؟ لا لا يجوز غير ممنوع. بعه الكتب. شيخي شاملي. شام شام الموجود أيضا في هم لا يا. هذي ماذا قال هذه هذي أشياء. <تصفيق> های <فاهمت> اشیاء ماذا؟ ملجل ملجل ایو اشیاء البریه های ارض الله ليست, ليست ممتن لأحیفان های های ملجل رسول يقول من سبق الى مباح فهوله اعنی ده بیائده يجد يجد آه، يجد آه، مثلا توت بري. ياخذه هو ملكه واصبح ولو أخذ كميات من إلى مباح فقوله اصبح هذا الفطر اصبح هذا كل اما فتقول لا ليس ملك الله طبعا يعني هناك الان بعض عقود عمل لك سوف نبني هنا يعني هنا وتكون شركة معتمدة يعني على عقد. يجوز, يجوز بشروط لأن هذا يدخل في عقد الإستصنع وعقد السلع. هذا استثناء من. ولكن بشروط. تجعله أقرب إلى شروط الشرع أنه مضموم 100%. إذن شرع. نعم يجوز بشروط. سمعنا شيء على الخليفة. أو البيع على المخطط. مخطط. نعم. مخطط هندسي يعني. نعم. ولكن بشروط. له شروط معينة. إذا أو. مثلا يأتيك شخص. تقولي يريدو مثلاً عشر كمبيوترات، <تصفيق> نعم أنت مباشرةً تهاتي شيء آخر تقول له مثلاً أريدو منك عاشرة فيأتيك <تصفيق> بها لن تدفع الثمن نفس بها تدفع وتبيع هذه <عارف> هذا بيع سلام يعني البيع بالمواصفات يجوز <تصفيق> بشروط نعم اسمه بيع السلام وش بيه يقول <تصفيق> لك <تصفيق> السمسرة السمسرة أم ثاني، السمسرة أن تأخذ مكافأة مقابل أن تایتیه بالبضاع المناسیم و تایتیه بالمشترده جبن سياره مارسیدس بمواصفات تدفده لقبیئت ایورو هلا همه مانشتر اذا مقدور على تسليمه ماذا يعني مقدور على تسليمه؟ ممكن سلمه اما والله جایت که الطير هذی في الهواء كيف سأسلمك اياه؟ والحوت الأزرق الموجود في في البحر المتوسط كيف سأسلمك إياه إذا بعضرو أنت أغرقوا إذا بعضرو أنت يا أخي بأخدهم مجانا أغرقوا إذا أقول له شيء غير مقدور على تمليكه ما يجوز ربما الناس تعلون ذلك في إذا لك محجوزة نعم أحسن أموال محجوزة من قبل مثلا الدولة أموال غمرت المياه أصبحت سد وال وال تحته كيف سأسلمه هل سيغوص ويزرع؟ <تصفيق> <تصفيق> صعب, صعب, صعب, صعب, صعب في ناس حصل معهم هذا باعوا باعوا الأرض على العقد ثم جاءت الدولة وصنعت سدما ما بين جبلين أصبحت الأرض هي قاع السد طب كيف سأسلمه حصل مشكلة بالمحاجر. موضوع تجارة تحكيم من أجل ذلك أصبحوا مكان سلم أو باعه الأرض قبل التسليم جاءت الدولة وصادرتها من أجل بناء مشفى أو من أجل مرور طريق شاح طريق شريف طريقة قا... لم أعد لم أعد أملكها لأن لأن الدولة كل ما هو عضوًا ووضع عليه فلا يحق للدولة أن تأخذ أموال الناس إلى براهم نعم إذا أعطتهم مقابله سعر المثل يجوز عند الضرورة بس ده بالرضا بالرضا هذا بغير الرضا يجوز في بعض الحالات إذا كان أمر اضطراري نحن مضطرون لشق طريق منها لا يوجد مكان آخر إلا منظوم الدولة والباقي جبال يحق أبدأ أخذه الدولة على أن تعطيه ثمن المثل غير الرضا الصيغة ماذا يعني بكلمة الصيغة يا شباب ويا شابات؟ بيعتك نتقطع نتقطع نشرح للطالب لف لف الصيغة ماذا يعني الصيغة؟ لف. كلمت من أن نشعر الصيغة. ما لف لف كلمة بيعتك وشريك من نشرح هذه الصيغة ماذا نشرح لفظ لف هي الكلمات خلاص. المستخدمة لف. لف. لإجراء حرب البي إنقاذ قبول إجراء إنه قبل إجراء القبول في مسألة تفاوض كم كمان كم تبيعني مع حقوقي الجارنتي الكلمات الصيغة هي الكلمات التي تستخدم في اجراء عقد ماذا؟ بيع وعقود الاصل صيغه التي تستخدموا لي او القيام بعقد البيع الصيغه عن ما من أصل الصيغة؟ لو لو رجعنا إلى الأصل ما هو من أين ما هو أصل الصيغة؟ تراضي كيف؟ الأصل في البيع والشراء قال رسول الله إنما البيع إنما البيع عن تراضي ويقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم يا أيها الذين آملا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة, تجارة, تجارة, عم, تجارة عم, عم ترّاضي منكم. يعني تأخذ أموال بعضكم إلّا أن م. تكون تجارة عم ترّاضي تتبادل الأموال لا إجارا لماذا لماذا نقول الصيغة هو حالة ووسيلة اضطرارية وليس أصليا؟ لأن الأصل البيع والشراء يكون عن كامل الرضا والقبول والقناع. وقعنا بإشفال الرضا والقناعة والقبول هو أمر خطي معلمي. باطني معلمي. والذي يدريني ما يوجد في قلبك إذا لم تتكلم أو تفعل فأعلم رضا تصغر. الرضا هو شيء قلبي داخلي لا يعلم. فقد إنما قررنا إلى ما يتعلق بقضية الإيجاب والقبول أو الصيغة لأنها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الرضا الرضا والقناعة والقبول الحقيقي فالأصداء الرضا ولذلك لا يجوز المكره لأن المكره تلفظ بالبيع وفي داخله لا يري فلا يصح بيع المكره ولا شراؤه الأصل في العسود أن يجري العقد بكاء بنضى الطرفين كيف نعرف الرضا؟ الرضا شيء حضوب الرضا شيء خفي لا يعلم لأنه شيء معنوي قلبي نفسي الإسلام جعل معيار، جعل ضابط، جعل علامات ظاهرة <تصريح> تدل على غضب. طبعاً تصرير بكلمات. قبول الإجابة. تصرير بكلمات, بكلمات معينة وهي الإجابة والقبول. <تصفيق> الصيغة لأن غضب الأصل ولكن غضب متعذر لأنه خفي. خفي. نعم. هو حالة معنوية. فجاءت الصيغة. <تصفيق> والإجابة والقبول وتعبير عن داخل الإنسان ويدل على ذلك أن بصرفات المكره لا تقام لأنه في داخله رافض في ظاهره موافق والأصل هنا لو كان اصل مجرد الكلام لقلنا بيع وشراء المكره صحيح لأن ظهر من بعتك وشتركت لا الأصل هنا لأننا نقول أن الإسلام في فلسفة البيع والشراء يجمع ما بين العقيدة والأخلاق والمال. الإسلام غام متكمم. عكس الأمن ضمن الوعياء. الأمن الوعياء مجرد ما وقعت ولو كنت مكره. تأخذون. تأخذون. أثبت بعد ذلك أنك من. يحمل مغفلين. كان هناك فحش بالثمن. أنت بكامل إرتكب. اذهب إلى المحاكم واجتبي. في الشرع لا. في الشرع أنت آثم. لأنك غججته ولو لم يذهب إلى القضاء واجب عليك أن ترجع له من الثمن أو أن ترجع له البضاعة إذا كان في إشحاف أو بيع أو عيب عفوا بالبيع ما يأمر يقتضي محاكم ويقتضي قاضي في شيء ديانة ولذلك نقول الإسلام له منظور آخر لقضية بناء الحضارة الاقتصاد هو شيء أساسي في أي حضارة هذا اقتصاد في الإسلام مبني على العقيدة وعلى الأخلاق لا يقبل تقول الله هو رضي أنا غششته وهو رضي أنت أمام الله آثم ومالك حرار ويجب عليك شرعا أن ترجعه له في عمل الأخلاقي وديني بالقضية ليست كالمعاملات المدنية الموجودة في الدول إذا كان المدري يعلم أن البارع مكرم ده لا یحکم ولو فعل ذلك يفسخ ما نفس فيما يتعلق بالصيغة، الجمهور العلماء أي صيغة تعبر وتدل أي صيغة فيما يتعلق بالبيع، أي صيغة تدل على الرضا الكامل والقبول هي صحيحة، أين بقيسي؟ أي صيغة تدل على الانتقال المنقية وعلى البيع والشراء؟ إذا أي عبارة، أي كلام يدل على الرضا الكامل من البائع والمشتري؟ يمكن ان تكون صيغه شرعا سواء كانت بسيطه المضارع او الماضي ابيعه او بصيغه الماضي او الامر كله صحيح عند الحلفية رايهم كرأي كرأي كرأي هم هنا رايهم في اي وجه في الزواج البيع بصيغه الامر والماضي فقط لا بيحكوك بعني قال لأن المضارع يفيد الوعد ولا يفيد الجسم الجمهور قالوا يصحوا بصيغة المضارع وبقية الصياغ ما دام الحال يدل على رضا ويدل على الإتمام الصفاء إذن هناك علامات وإشارات وأدلة تشير على انعقاد البيع والشراء والأمام انتمهنا؟ اذن عند جمهون العلماء ای صيغه تدل على قضا تصدف ان تكون صيغة وإذابا وقبولا عند الحنفیه رأيهم كرأيهم في الزواج ينعقد البيع بصيغة الامر والماضي ولا ينعقد صيغة المضارع لأن المضارع يفهد مجرد الوعد سأبيعك أبيعك قد لا أبيعك قالوا إن ما دام هناك علامة ودليل وإشارة تدل على تمام العقد لا مانع أن كل شيء واضح. طبعاً بيكون طوعية هكذا ما قلنا. الشرط الصغيرة. كذا. مثيّة. الله. الماضي. أن تقع هذه الصيبة كما قلنا بالاختيار والرضا ليس بالإكراف التصرفات المكره غير صحيح أنا لا أكون راضي بغضا كامل ولكني أفعل ذلك أنا مضطر ولدي مريض وأنا أريد إجراء عملية جراحية أريد أبيع سيارة خلال يوم واحد أقضي مسألون عنها كل يوم أنا طررت لشراء دواء لإجراء عملية جراحية لأحد أقارب أريد اليوم أن يقول معي خمسة آلاف يورو. ما عندي يا أدخلها أو أنقذها من الموت أو ستموت بلا إلى عمل أجرا. أنا مضطر وعندي سيارة. أنا مضطر اليوم أبيع السيارة. سيارة زمرها ثمانية آلاف يورو. قلت لأحد أصدقائي أعطيني خمسة آلاف يورو وهبوني حلال الله. هل أنا في داخل ينادي عن هذا البيع؟ لا. لا. ولكنني مضطر. مضطر. ولكنني مضطر. قالوا الأفقاء هذا بيع صحيح. ولكن الخلق و الديانه و من يشتري ان عطياه السعر السعاب كن ميگه اون ميگه اگه اون میگه اگه اون میگه اگه اون میگه اگه اون میگه اگه اون میگه اگه اون میگه لماذا؟ بعد قد انا ينهي الفصل بالرضا ولكنه المشتري هو الذي ينبغي أن يراعي ديانه هذا الاقتراح اما الاخ الصحيط وعند الاحناف لا هنا قول بيع المضار وشراءه فاسد عند الاحناف يفتح يفتح هذا 5000 اناخذ الجمهور نعم ناخذ على دكتور بالماضي عند الحنفيه ولا موضوع بيقولوا لهم عن ذلك احنا ان المضارع يثبت بالمستقبل بالمستقبل لا عند جمهور العلماء بيع المضارئ جائز محيش. عند الحنفيه ليس باطل صحيح فاسد ولكن بشروط او يسمونه الفاسد يعني يمكن ان يصبح صحيحا نعم ليس باطل ما اي لا يعني في قابلیت في قابليه تصحيح أما عند جمهور العلماء هو ماذا هو صحيح. هو صحيح. <تصفيق> فيما يتعلق بالسمسرة كما قلت لي جائز. لأنه هو شرط. جائز ما لكم خالف الشريعة. استثنى العلماء من ذلك القضية فيما لو كانت بالسمسرة ستضغر بالمشتري. كيف؟ الزيادة في السعر حتى تعطيني بدل أن تعطيني من ربحك مكافأة لي تزيد على تزيد عليها على المشتري وقال هنا إذا كانت الزيادة كبيرة هنا أصبح هناك إشكال السبب أنك تريد أن تخرج مكافأة السمسرة من الربح اليوم المشتري اليوم هنا غششت وظلمت المشتري اليوم تطورت شويه السمصاره كذا مثلا حين ما ياتيك السمصار ما يقول اخذها مثلا ب100 ثم يضعه مباشره على الانترنت يعمل لها مثلا 50 يقول لك اصبر عليا 10 ايام وساعطيك <تصفيق> بالدين بالكلام بكلام لا كلام قال فقط اصبر عليه 10 ايام اصبر عليه ولكن لك وهو هو ما عنده فلس ولكن شغل وينك بعدين انت شرق. شرق. إذا كان هو لم يبيعه بعد يقول له ما اشتريه يعني, يعني باع ما يشتري لا يملك لا يملك هو لا يملك كي. مثال هو كم مثل ما قال لك يضعه في الانترنت نعم. بعدين ما تباع هذا الملك هو اعطاك كلام فقط بعدين ما تباع يقول لك أنا ما اشتري إذا قلت اشتريت على أنه سجد الثمم بعد ستة أشهر وأنا قبل أن أستريمه ابتدأت ببيعه لا معناش هذا بيع بالدين جائز بيع الأجل جائز نعم هو أصبح لي هذه أما مم. يقول آخذه مم. من أجل الأمر صار أمر آخر هذا اللي يتكلم بي أصبحت أسأته هل باعه؟ قال باعه مبارك. على أن يلوه بعد شهر هذا عقد صحيح هذا معروف أنه أصبح ملكا لي أخي شرعا نعم وأنت رغيت أن يؤجل دخل الثمان لا, لا معنا عمل عمل هذا لكن معاملة الأخيرة التي فيه الأخيرة, الأخيرة هو مجرد يصبح مجرد وسيط نعم وسيط يقول له إذا بعت لك هذا هذه البيلة م. أريد نسبة 2% عمولة لا ما نجح أمر ثانية في فرق ما بين أول وثالث أنا أريد الأمر الثالث هنا أنا أأخذ نسبة أدعاب هناك أأخذ كامل لأرباح دين بفترة أنا أريد الأمر الثالث صدق الأمر الثالث هو أنه لا يبيع ذلك شيء يعني أنا يتكلم معه ككلام يقول له كلام أنا سأبيع هذه كم سأبيع سأبيع نعم وبعدين ما ما تكون فيها بيع ولا, ولا يعني الصمصار يعني رجع في كلامه يقول له أنا ما أشتري كذلك يعني يبتل يعني يعني كأنه أعطاك عندما يتفق <تصفيق> مع صاحب البيت تتفق معه على ماذا؟ تتفق معه على أن يقوم بخدمة تسويق البيت ولا اتفق معه على انه اشتراه ثم لا تسويق البيت عارف. تسويق البيت هاي السمسار سأبيع لك سأبيع على انت تعطيني خمسة يورو يورم على انت اطلعي اثنين هذه خدمة عمد <تصفيق> واذا لم يذكر القيمة سأبيعك مثلا تبيع البيت خمسة ألاف لا لا. وهو يضعه في الانترنت بسبعة ألاف بعدين باعه يأخذ المبلغ الزايد يعني يأخذ مبلغ الزايد وإذا لم يأخذه حسب الاتفاق فأنا يقول له أريد ثمنه خمسة ألاف يورو أي مبلغ أنت تحصل عليه فوق هو لك أنت صاحب الحق رضي ولو لم يشتريه هنا هو عامل ومسيط وليس لم يشتراه قال أنا أريد ثمنه مئة ألف يورو قال أنا سأحاول بيعه ولكن كل شيء فوق المئة لا أريد منك عمولة ولا مقاومت. آنها کل از آن. خریدم. اصبح مجرد این شرکت تسیلیک. شرکت موظف. مال مقابل خدمه، مقابل عمل، الذي هو التسويق. التسويق عمل. بعض بعض يختلفوا بعض الناس يختلفوا في الأمر هذا يقول لك لا يجوز حتى تملكه وكان لك لا حسب طبيعة العقد يعني حسب طبيعة العقد على الصورة <تصفيق> التي أن... أنا رأيتها حسب <تصفيق> الذي ذكرته ما هناك حالات كثيرة دكتور أنا عندما أبيع لابي على أمل المالك أبيعها على أمل شركة تسويق أنا عندي هذه العقارات موضوعة تحت مطلوب مطلوبني أن أسوقها أما أن أدعي أن ده هو أمر مخانفة منه أمر مختلف مفترض مفترض أمس يعني مصبب الأرض نعم ما بقي عندنا بقي عندنا الشروط شروط شاء سنتحدث عنها شروط هل من صلاحيه الآن فقط فقط الدكتور دقيقه العلماء الى قضيه حتى يكون الاتفاق بالكلام واضح ولا يؤدي إلى خلافات ما بين لا يجوز ان نترك ما بين الاتفاق القبول نفس نفس الشروط اللي حابثناها لا يجوز ان يكون القبول مخالف للايجاب بعتك السيارة ب1000 يورو وقلي ما في بعتك السيارة بألف قال اشتريتها بتسعة مئات لا هذا غصر. هذا الإجاب والقبول غير صحيح ما السبب؟ البيع بالطراب ما في توافق بعتك بألف اشتريتها هذا الصحيح لأنه متوافق متوافق بالثمن متوافق بقيمة هذه مشروط البيع مشروط الصيغة مشروط الصيغة كما قلنا أن تكون بكادر الاختيار بأي عبارة اثنين توافق ایجاب نیسته بشه با احدثت عنها بیم و تريد مواصفات كذا جاءك ضيوف فقمت أنا وذهبت. رجعت بعد ثلاث ساعات أربع ساعات قلت والله اشتريت منك السيارة. يقول له أنا بعته هذه الضيوف الذي كانوا عندي قال كيف تبيعها وأنا فتحت معك موضوع السيارة قد ما ما أسمى منع. قال إيه ولكن ما أسمى ولكن أنا الذي ابتدعت معه قال ما أسمى منع. يقع شجار ويقع كدين هذا قيداهم. يبدأ التفاوض ثم يأدي شيء مثلاً تتصل به عائلته والله ابنك مريض نريد أن هذا من المشفى فوران. يقطع تذهب المسألة إلى 23 وإذ البيت يباع إذا تبيعه وأنا كنت عندك وأنت ذهبت من ابنك لم تخبر قال ما أجرين العقد لم أبيعك وتشتري أي ولكن فتحنا كنا ينبغي أن تخبرني شرع ليس عليه شيء. ما تم الإجابة. ولذلك قالوا ينبغي أن يكون هناك فصل طويل ما بين الإجابة. فصل بالعرف يعني اتفقنا شريبتك الشيء قلت إن شاء الله اشترينا لا أما والله فصل طويل. ممكن. تذهب تترك المجلس. ما تأتيه. تفعل أمر آخر لا. طيب <تصفيق> ما. سال عفوا. طبعا. إذا كان الشخص إنها تفاهمت أو اتفقت معه على مبلغ محل تجاري على مبلغ معين، بعد ذلك يعني اتفاق كامل. بعد ذلك بعد أسبوعين راجعة وقال لا رجعته. تم تم عقد البيع ولكن تراجعت. هو تراجع لا فقط بقبول إيجاب يعني ما في سيغ ما في عقد. هذا في الشرح هذا صار عقد كامل. هذا كامل وبعد ذلك وزاد في التمام. زاد الأهل ما لا يحق له شر هو, هو خلنا يعني أخ المحل وبعدين هو بأي ما يرتفع بالزيادة يعني كل الناس عارفين زيادة مش ما دام جاء اتفاق ما دام جاء اتفاق صحيح إلا في حالة الغبن من الغبن أنا كمشتري أخذته بسعر رخيص جدا فهو كان مظلوم عندما أخذ عشرين ألفه هنا يحق له أن يطلب من القاضي أن يسوي أنا أن يوصفه لماذا له الخيارات <تصفيق> أن في سبب السبب أن ثمان السيارة خمسة عشرة آلاف أورو ولكن أضحبت عليه أظن له بعض العيوب الكاذبة قدتوا بعشرة آلاف يورو فأنا نضيت ولكن غضبت بناء على أنني لا أعلم السيارة هل هذه العيوب صحيحة أم لا وإذ لما, لما ذهبت إلى ميكانيكي أو إلى الحداد تبع السياره قال لا لا مجرد اوصاف ليست كسر هنا هنا ربما يقول انا هنا الحق إن هناك غبن لكن لم يكون هناك اي غبن او غرر او مرر؟ لا العقد تام ويبلغ التزامه تمام حتى لم يكن فقط كلام نعم البصل في البيع والشراء. تصريح. الركود كله مشلا. تصريح. النيسان. النيسان. إداري قانوني لضمان الحقوق بعد أن ضعف إيمان الناس والأخلاق. تبعنا. دكتور ضياء. على هذا. دكتور ضياء ربما تحدد ال اللي لأن الوقت سبحان الله. تحديد المطلوب نعم. من أين؟ من البداية وطرق التدريس. طرق التدريس. سمعت حديث أن الأستاذ يقول البيعان بالتراضي ما لم يختاريها. ما عادو عادو عادو عادو فهو هذا الخيار؟ هو نفس هذا الشر؟ لا يوجد فاصل كبير بينه العقد. <تصفيق> هذا أمر آخر. سنتحدث عنه مشاوير. البيعان بالخياري ما لم يختاريها. <تصفيق> <تصفيق> ارجو ان تكتب العناوين الجزئية لاننا سنحدث بعض القضايا تشبيه <تصفيق> صحيح. صحيح. <تصفح> على كل حال فيما يتعلق بالخطا كما تعرفون صحه الزواج ما أخذناه يا ربي. إلى الآن من أحب أن يبتدي بالدراسة أما سنكمل، أنا سا... عندنا ساعة وربما نأخذ أثناء الرقابة. إذا فطلب أن يكون هناك دروس أثناء الرقابة. في, في, في العطلة؟ نعم. <تصفيق> من أجل إتمام المنهج. سنرى ماذا ندرس. نحن مهمون وناسي. كيف يا ما عندنا اختلاف <تصفيق> إحنا؟ منفصل <ما> فقط. منسق معه ولذلك. الله الله ذلك نعم. ولأن بعض بعضون يوصل فيها كذا. طيب. شو غير غير تفضل شو ما قالتكم يا شباب؟ أنا <تصفيق> <تصفيق> أريد سكنتش ملاحظات <تصفيق> ملاحظات على احتمار هو أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا أرى أنكم قليلا يعني حبيتوا مروة بالملاحظات المحافظة والمراعاة مبالغ فيها حسنة هي انا باعتقادي انها فاعلت اكثر من ادار جيد ان والتردد اكثر من ذلك انه حصل مع الاخوات الماضية كان جيد وقوفك ما كتبت على اللوح والامور الشكلية جيدة كانت جيدة لم ترتب لم يهر عليك ظهر شيء بسيط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 ماذا قدم العصر الصلاه على النحر ما فسرت لاننا ما هو النحر كلها عن سطر واحد الان فاذي حقيقه بالإجاز والعصر ما مثلاً حديث لازم الصحيح اللي به سورة به حديث نهر الكوثر ما هو الكوثر من يشرب منه ما مواصف إنه جميل جدا هذا أجمل شيء لهذا لطلابنا أن تذكرهم مواصفات نهر الكوثر ومن يشرب منه ولماذا يبعد عنه بعض الناس هذا في معاني طبورية جدا جميلة لكن المدة ما أنا يا خير الكريم لا تقول لي المدة اشرح لي إن أعطيناك الكوثر أنا أ أنا أقبل على أن ترطي درسا تكابينا اتبهنا إذا كان عندك حرقة نكمل معلومات جدا قليل وخلصا فيما يتعلق بالمعنى الإجمال الإجمال يعني أن تبسط الآية تفسير واضح ما يوجد بها من معاني تربوية عبائدية تقريب وصليل ربك وانحا هو حكم فقيم صحيح؟ الملحوظة الثانية هو التأكد والترتب عند التحضير. أخي حسين وقع بخطأين علميا. أنت وقاعد بخطأ علمي عندما قلت إن شانئك هو الأبتر. فاستدل الأبتر أنه مقتوع النسب. هذا ليس صحيح. لا مقتوع ابنه. ذرية. ليس. بكون. هو مقتوع كل خير. مم. وهذا أيضا ليس معناه الأصلي. الأبتر هو مقتوع النسل وليس النسب. شكرًا حسين. هنا الإشكال أن هناك إشكال أن أن أن هذه الآية نزلت صحيح. بعد بعد موت ولد قتل ولد تباهي يا أخي رجعت إلى سبب النزول هي كمان سبب... ما ذكر السبب ما ذكرت حديث سبب النزول مستحيل أدي وش الحوزة ذكرت أنه نزل من العاص ولكن في ماذا أخيس سبب النزول أن العاص بن وائل السهمي ذكر هذا الكلام بعد موت القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم رمكي فقال انك اقطر اي مقطوع النسل ليس لك عاقبه اي ليس لك من سياتي بعدك ياديثك او انا بقول بقول اهل النسب لا قلت انا سبب نزول الايه اما مقطوع النسل لا يا افضل نسبه النبي معروف نسب النبي معروف أحسن إبراهيم. المسألة الثانية الذين وردت في بعض الكتب التفسير أنه مقطوع النسب من باب من باب أنه لن يكون له أولاد يحملون نسبه. طب له له بنات. م. له الحسن والحسين. يعني الأمر ليس دقي فحتى الذين ذكروا النسب، النسب يطر للإز... مقطوع النسب يذكر الإنسان الذي ليس له ذرية أبداً. إذا مات لن يأتي أحد بعده. الرسول لا يسكت له أعمام، له أخوال، له أولاد بيت صحيح؟ نعم فهذا كان بالتحضير ينبغي أن تتنبه لقضية المعلمات لعلها التعبير خانها لعل الكلمات ربما ربما لأن لأن لأن لأنها لأن النسب والنسب الملتصقان ببعضهم البعض ما ليس أعودها وليس أعودها لا لا ساعدها أولاد واذاك لأنه قد يكون عندك شاب أو الطالد مطلع يضعك بحق على حسب الدرس يعني أخير ابتدائي أنا قدت لهم جيد. ولكن كبداية يعني ما شاء الله كبداية يعني قفزة يعني قضیه دومی قضیه که بعضی اوقات کلمه میاد تو کتپ لحظه سعی سه مورد علی العاص ده بس کان ها دیم که امام طلب لا يركز نه نفرعته بیل بیل بیل عین نفرعته بیل عین أقوى الله بصحابة رسول الله الذين هم ولا لنا واستخدام للقضايا التربوية قد يكون هذا الراب الذي له مواقع مشهودة في الإسلام فأنت تستثمرها وتستثمرها في القضايا الإسلامية جدا مهمة قضية ترجمة الراب وخاصة بالقضايا التربوية لأنه صحابة قدر فما يبدأ أن تمر قضية ترجمة الراب ولا قضية سبب النزول ترجمت الراوي تعلق بالصحابة سبب النزول قد يكون كما قلنا هنا. فترجمت الراوي وسبب النزول. ااا بمرأ هنا. أفضل يا سيد. على ايدي غير ايدي دابا كولكاو لي ما انا بمعنى هو اللي كيحكم ما نعرفش ما والله ما خير والله ما ما ما طيب ليش؟ هو